وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 112. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 113. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأت به ولكن مدت قلوبكم وكان الله غفور الرحيم أن النبي أولاب المؤمنين من أنفسهم وأزواجههم أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمتاجرين تابنا وإذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ليسأل الصادقين عن صدقهم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 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ ما وعدنا, الله مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ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 وَالْقَائِنِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيْنًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكِ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد بألسنة حداد أشحة على الخير أولاد. الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَأَن يَأْتِيَ الْأَحْزَابُ يودوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ بَادُونَ فِي الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كان لا تلو إلا قليلاً لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ولنا علم المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقون 119. ويجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا وَرَدَّ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال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 112. وأموالهم لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُمُ وَأُسَلِّحْكُمُ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُم نُرِيدُ نِعْمَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَلٌ لِلْمُحْسِنَاتِ إِنَّ النَّبِيَّ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقلت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ قايتم فلا تخضعن بالقول في قلبه مرض في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في 118. واتبرجن تبرج الجاهلية الأولى 119. الصلاة الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت, أهل البيت ويطهركم تطهيرا 111. ما يتلى في بيوتكن من آيات 121. إن الله كان لطيفا خبيرا 122. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين السابرات والخاشعين الخاشعين والمتصدقين والمتصدقات و المتصدقين و فروجهم و الحافظات الله كثيرا أعد الله لهم, مغفرة أعد الله لهم أغفرت وأجر عظيمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا 110. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه, ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور 122. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه له سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها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 وكفى بالله وكيلا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طلقتموهن مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ مِنْ لكم أَنْ من فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ فما لكم عليهن 121. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 122. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله من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 زواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيم ترجى من تشاء منه وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من, من عزلت فلا جناح عليه ذلك ادنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما تيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم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 ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ, إنا غير ناظرين إنا 129. فادخلوا فإذا, فإذا قعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث 120. إن ذلكم كان كَانَ النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق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 111. إن ذلكم كان عند الله عظيما 112. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبنائهم ولا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 الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بمتانة وإثما مبينا لا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينت المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في لا بهم ثم لا يجاورونك فيها, ثم لا يجاورونك فيها إلا لا Słuchajcie, jakie są te dwa razy? Powiedziałem, jakie وَلَن te dwa اللَّهِ Powiedziałem, يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب أجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقول وقالوا ربنا إنا طعنا سادتنا وكبرانا وكبرانا فضلوا السبيل ربنا أتيم ضيع من العذاب والعنهم